رسول الله لاطعنا لكن كيف انا نطيع ابو بكر اذا اذا اطاعنا لا انا ابو بكر بكره يجينا بكر يقول انا اريد نصيب ابوي نعم فيرثوا من ابي نعم وقالت فرقة نؤمن بالله وقال بعدهم نؤمن بالله ونشهد عنا محمد رسول الله ولكن قالنا حق نحن اولاده كيف نعطيكم الاموال تقولون مثلا 40 بها شات إذا زرع الواحد خمسة أوسق في صدقة والوسط في الزكاة والوسط ستون صاعة هذا سقيا من من من بمؤنة وهذا سقيا بلا مؤنة عصبون على أموالنا لا الصلاة مستعدين الإيمان حاضرين الصيام سيتم لكن أموالنا لا لا لا ما في هبة واحدة منا نحن وقال بعدهم نؤمن بالله ونشهد عنا محمد رسول الله ولكن لا نعطيكم أموالنا وهم يعني عدد كما قلنا عدد كبير من القبائل فمنهم من ترك الدين بالكليه واللي ترك الدين بالكليه هم بعض طيب وبعض بني حنيفة أو كثيرا بني حنيفة وغطفان ومنهم طليح ابن خوين بالاسد وعهل اليمن وقام فيهم الأسود العنسي وغيرهم فريق ثاني لا قالوا نبين نستمر على الدين ونستمر على الإيمان ونستمر على الصلاة ونستمر على الصيام لكن الزكاة ما فيها ما نعطي حبة واحدة ورئيس هؤلاء أو زعيمهم اسمه مالك بن نويرة مالك ابن نويرة وهن من بني تمين نعم فجادل الصحابة أبا بكر رضي الله عنه وقالوا اهبس جيش أسامة الصحابة حاوروا الصديق رضي الله عنه قالوا احبس جيش أسامة صممه رضي الله عنه على ان ينطلق هذا الجيش قرط تريث في معاملة القبائل هؤلاء المحيطين بالمدينة حتى يرجع جيش أسامة وتذر فترة. فلم يقبل أي من الرأيين نعم وقالوا إيه بس جيس أسامة فيكون أمانا بالمدينة وارفق بالعرب حتى يتفرج هذا الأمر يعني ارفق لا تستعجل تريح تعل الله أن يجعل للمسلمين فرج وأن يجعل للأمة مخرجة ارفق بالعرب نعم فلو أن طائفة ارتدت قلنا قاتل من مات من الثد. وقد اسفقت العرب. يقولون يعني من كلامهم. يقول لو ان طاعف فقط. لو ان اهل اليمام فقط. لو ان بعض بني تميم فقط. لو ان بعض بني عسد فقط. لو ان بعض بني فزارة فقط. لو ان بعض هواز فقط. يقول يجمع العرب. قاتل هذا. قاتل. هذه الفرقة. التي نقصت ورجعت وارتدت لكن الآن الكل جميل كمال خل ما بقي إلا مكة والطائف وفترة قليلة كيف تقاتل أولئك ليس لك بهم بيمطاق هذا ما كان يقوله بعض الصحابة أو كثير منهم لأبي بكر رضي الله عنه لكنه صمما على رأيه الصائب وعلى ما أنار الله به بصيراته وفتح به عليه نعم وقد أصفقت العرب على الارتداد وقدم على عبي بكر عيينة ابن حسن وقدم حسن. على عبي بكر عيينة ابن حسن وهو كبير بني في زارة وهو شيخ شيخ قبيلة نعم والأقرار من حابس نعم والأقرأ بالحابس المر... طيب مرضينا بلتكرة الأقرأ وعيينا متى تذكرون متى في متى؟ سبي في سبي هواتف خطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما كان لي ولي عبد المطلب ولي بعنام فأنا تنزلت عنه لأصحابي وقال المهاجرون ما كان لنا فهو على ما رأى رسول الله وقال الانصار ما كان لنا لكن عندنا الاقره بن حابس قال ما كان لي ولد بني تميم فلا وقال عوينه ابن حص ما كان لي وتبني فزارا فلا نتمسك بالاموال التي حصلنا عليها ولا نتنازل عنها الان جاء الاقرع يقول ان انني مطاع في قومي وعوينه يقول انني مسموع الكلمة في عشيرة فنريد أن تعطينا نسبة ونعالج الأمر بحيث نقنعهم بالاستمرار نعم. والأقرب, أول. نعم والأقرب الحابس في رجال من أشراف العرب فدخلوا على رجال من المهاجرين فقالوا إنه قد ارتد عامة من وراءنا على الإسلام وليس في أنفسهم أن يؤدوا إليكم ما كانوا يفعلوا ارتدوا العرب ارتدوا وصمموا على الا يعطوكم شيئا مما كانوا يعطونه رسول الله لكن اعطونا جوع وحنا نتولى عمره نعم ما كانوا يفعلونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت جعلونا جوعلا كفايناكم شلون يعني ايش معنى الكلام هذا عم. عن الكلامات وانتجعلوا لنا جعل جوالا كفيناءهم جوالا يأخذ شيء من أول ما يكون لهم يقولون مثلا نعم. الزكاة الزكاة مثل اللي تاخذون لو قلنا مئة بعيد قسط من نعم قسط من الزكاة قسم. عطونا الربع لنا الثلث لنا نسبة جعل لا نقول عطونا مئة بعير لا لا نقول عطونا ألف ناقة لا وإنما افرضوا لنا ناجو يعني الشيء اللي يحصل اللي يدخل عليكم أو يدخل لبيت المال يكون لنا فيه نصيب مقابل إقناعنا ليه هؤلاء القبائل بالاستمرار على أداء الزكاة نعم وإن لنا جولن كفيناكم فدخل الصحابة على أبي بكر يعني الكلام هذا استحسنه كثير من الصحابة ودخلوا على أبي بكر يعرضوا قالوا عندنا الأقرع ابن حابس وهو شيخ بني تمين وعندنا عويين ابن حصن وهو شيخ بني فزارة ويقولون عطونا نسبة لأن نريحكم من القبائل ونكبيكم إياهم نعم فأردوا عليه ذلك وقالوا لرى أن نطعم الأقرع وغينا طعما يعني نعطيهم نسبة نعطيهم شيء ان تطعمهم يعني تقول كل مئة بعير لكم فيها خمسة كل مئتين بعير لكم عشرة كل مثلا ثلاثمائة بعير لكم فيها خمسين نرى ان تعطيهم لاجل ان نتعرض لقتال، لقتالهم وان لا في معارك وان لا يكون هناك اراق دماء. هذا الكلام بعض الصحابة يعرضونه على أبي بكر وبناء على ما سمعوا من الاقرع ابن حابس وعيينه اذا حطينا نعم وقالوا نرى أن نديم الاقرع وعيينه طعمه يرضيان بها طعمه يعني نعطيهم شيء علشان يكفون شر هؤلاء نعم ويكفيانك من, من ورائهما من, من ورائهما حتى ياتي لنا اسامه وجيش من ورائهما يعني ويكفيانك أهما. من ورائهما حتى يرجع, حتى يرجع الى الاغصام ومجيسه وبعدها افراج ان شاء الله نعم ويشتد عمرك ويشتد اليوم. عمرك و نعم و... فان اليوم قليل في كثير فان كليل. اليوم قليل والناس كثيرين المرتدين. وهؤلاء رجلين يبقوا يكفوننا عدد كبير من القبائل فلنعطيهم طعم ويسكدهم ويستجربوا به من خلفهم فعل الله ان يدعل في ذلك فاجل لعباده من المؤمنين نعم فقال ابو بكر فهل ترون غير ذلك فقالوا لا ابو بكر سمع المقاله فلو عطي اقراها اعط الحا واعطي اينا طعب وليس توددا إليهم ولا محبة لهم ولا تقربا منهم ولكن ليكفيانك من وراء من الصلاه ونتريت حتى يأتي أوسامع إذا جاء أوسامع معه سبع ويشتد الأمر ويعظم أمر المسلمين ويحصل الفرج والمخرج إن شاء الله قال أبو بكر رضي الله عنه في رأي ثاني هذا قالوا له أجابه نعم فقال قد علمتم أن من آل النبيكم إليكم المشهور التي ما لا يم أنا ما أنفذ أمرا إلا باستشاراتكم ولكن نتبادل الرأي ما عندكم رأي غير هذا قالوا لما هي. نرى أن تعطي الأقرأ وتعطي عيين كفون يصدون عنا ثلمة عظيمة حتى يشتد أمر المسلمين فقال رضي الله عنه فقال قد علمتم أن من أهد نبيكم عليكم المشورة في ما لم يمضي أمر من النبي. يعني في شيء. في عندنا فيه نص، آية. هذه ما فيها مجال للتساور، ولا فيها مجال لأخذ العار لأن عندنا القرآن على سبيل المثال مثلا عندنا الزنا بالنسبة للمحصن الرجم بالتجارة حتى الموت، وبالنسبة لغير المحصن. جلد مائة وتغريب عام هذا هل يمكن نقول ما رأيكم نحن عمل؟ هل بدل الرجم نقول بدل سجم هل نقول بدل جلد مائة كثر هذا الامر نريد نجلد مائتين لا. الخمر مثلا فيها ثمانين جلدة هل نقول بدل ثمانين خليها سبعين بدل ثمانين خليها خمسة وسبعين يقول في امور يعني عندنا فيها بيان وحكم لا مجال للأقل والرب والاجتهاد وأمور نتشاور فيها نعم ولا, ولا نذل به الكتاب عليكم وأنا رجل منكم تنذرون فيما أشير به عليكم وإن الله لن يجمعكم على ضلالة وتتبعون على ذجب في ذلك في ذلك نعم وأما يعني في هذه ما في مجال لانا تتاور فيها حكم الله مثل مرة بينا الان في برسنا في الفرائض قلنا الزوج نعطيها النص البنت نعطيها النص بنت الابن النص الاخت الشقيقة النص الاخت العاب النص يمكن نقول الزوج نبي نعطيه كلوتين يمكن نقول البنت نعطيها ثلثين ولا ثلث ولا ربع لا اشياء ثبتت بنا وما ثبت بنا لا مجال لا مجال للاجتهاد وما لم يرد به نص نتشاور يقول ابو بكر نتشاور انا ارى كذا وكذا نعم فاما انا فارى ان ننبذ الى عدونا ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا محاورة ولا مهادنة لا مصالحة من شاء الإيمان آمن هالطريق مفتوح ومن كفر فله السيف لأنه مرتد وقد أباح لنا الإسلام أن نقتل هالمرتد لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحداثه الثيّح الزاني والنفس بالنفس والتارك للدين المفارق للجماعة هذا يقول يعني شيء في نفس وحكم فيه توجيه رباني وارشاد نبوي ما نقول هذا احسن ولا هذا وما لم يرد به نص نتشاهد نعم ولا ترسون على الإسلام نعم. فنجاهد عدوه كما جاهده والله نعم. لو لنه أ... فأما أنا فأرى أن نمهد إلى عدونا ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إسلام أو كفر ما في مصالحة تسلم وتمنع الزكاة وين الإسلام يقول أن الآن أقلي وأشهد وعصوب لكن أموالي أنا حق بها لا نقول هذا كفر فإما إسلام وتستمر على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما منع لركن من أركان الإسلام وهو الزكاة وبيننا وبينك السيط هاتذر تعب أبو بكر رضي الله عنه نعم وأن لا تنسون على الإسلام نعم فنجاهد أدواؤه كما جاهدهم والله لو منعوني أقالم عقال عقال يعني حبل كان العقال ينسج من الوبر من وبر العبل ومن الصوف صوف الغنم وشيء من هذا القبيل عقال بعيد رواية أخرى لو منعوني عناق الصخرة سو مولود كانوا يعذونه لرسول الله لقاتلتهم عليها فاستمرار على المنهج القوين وثبات على العقيدة الراسخة ودوام على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا قاتلتهم على ذلك والله لو منأولئ قالا لرأيت أن أجاهدهم عليه حتى آخده وأما قدوم عيين وأصحابه إليكم فهذا أمر لم يغب عنه أغينا هو راضي ما غابه يعني هو راضي بهذا الأفعال نعم ثم جاءوا له ولو رأوا, ولو رأوا ذباب السيف لعادوا إلى ما خرجوا منه نعم أو أبناهم السيف نعم فإلى النار قدناهم على حق منعوه وكفر إن اتبعوه فبعنا للناس أمرهم اتبع لهم المنهج القويهم الذي سيسلكه الصديق رضي الله عنه وأرضاه نعم فقالوا له أنت أفضلنا رأي ورأينا لرأي كتبه نعم. فأمر أبو بكر رضي الله عنه الناس نكتفي بهذا القدر. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم